سوره العنكبوت سوره العنكبوت ان طريقه التمكين غير مفروش بالورود فلا بد للعبد المؤمن من التعرض للفتن والابتلاءات من قبل اعداء التوحيد ليلتحق بالشرك ويعصي الله تعالى ويدع طريق الهدى والإيمان احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين مِنْ قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فالابتلاءات والفتن سنة الله تعالى في اوليائه فلا بد من مجاهدتها ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين من هذه الفتن فتنه الوالدين والاحباب انهم يهتفون به ليسالم ويستسلم للشرك وان جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما ومنها فتنه اذاء اهل الباطل وتعذيبهم له فإذا اذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ومنها فتنه الاغواء والمغريات من قبلهم والحياء منهم فقولون له اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ومنها اطاله مده الفتنه والاذاء كحال نبي الله نوح عليه السلام فلبيث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما ومنها فتنه الغربه والوحشه في الطريق وارجاف الاعداء به وقالوا اقتلوه او احرقوه فلا يجد فئه تساندوه وتعينه كابراهيم عليه السلام لا سيما اذا كانت الأمة باكملها غارقه في الرذيله وفي الفساد الاخلاقي كقوم لوط إنكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من أحد من العالمين أو أمة يظن العالم أن بيدها زمام الاقتصاد العالمي وهي غارقه في أكل أموال الناس بالباطل والفساد الاقتصادي كاصحاب مدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين أو امه راقيه متحضره تفتن الناس برقيها وتهتف لها الدنيا وهي معانده لله تعالى كامه قارون وفرعون وهامان وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وان غرتك تلك الاحوال وهاتيك الضغوطات فلا تستجب لها ما دامت قائمة على الشرك فما قالوا الهلاك والبوار والاستجابه لها يوقعك في شباك اعداء اعدائك وفي تعقيدات شائكه فهي مصائد الشياطين كبيت العنكبوت بينما القضاء عليها سهل ميسر كسهوله القضاء على بيت العنكبوت إذا توكلت على الله تعالى فإذا توكلت على الله ولهجت بذكره والتصقت بجنابه ولم تقطع الصلة به وجعلت هدفك الاسما عبادته وحده وعنت على تخطي الفتن ومجاهدتها إن الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر إن من أشد الفتن تعنت أهل الكتاب ومجادلتهم إياكم فهم أصحاب الكتب السماويه وهم من اعلم الناس بالانبياء وبالدعوه الالهيه مما قد يوقع المؤمن في الحرج وقد يوقع بعضهم في الشك في دينه ويكون سببا في انصراف الناس عن دعوتكم فاحسنوا مجادلتهم لعل الله تعالى يهدي فئة منهم ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هي احسن ومما يوقع المؤمن في الحرج ويكون فتنه له تعنت الكفار وكثرة مطالبهم وعدم الاستجابه الإلهية لهم يطلبهم مزيدا من الآيات وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه أو تأخر الوعد الالهي عند استعجالهم العذاب ويستعجلونك بالعذاب ومن الفتن التي تدعو المؤمن إلى الالتحاق بالشرك والتخلي عن التوحيد فتنة الإخراج والتهجير من البلد ولكن لماذا تخشون التهجير اتخشون الهلاك اخشونا عدم وجود رزق في المهجر اما الموت فإن كل نفس ذائقه الموت فلن تموتوا قبل ميعادكم وإذا متتم فسنكون نحن في استقبالكم وننقلكم إلى اطيب عيش كل نفس ذائقه الموت ثم إلينا ترجعون معما ندخر لكم في الاخره لنو بوئ من الجنه غرفان تجري من تحتها الانهار خالدين فيها اما الرزق فتيقنوا بان الله تعالى سيجعل لكم في الهجرة ساعة ورزقا فهو الذي يرزق جميع الكائنات وبيده خزائن الكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له فتصبروا هذا اولا ثانيا اعلموا أيها المهاجرون إلى الله بان هذه الحياه فانيه زائله وما هي الا لهو ولعب وان الدار الاخره هي الحيوان ثالثا اعلموا بان الله تعالى ينجي من الكفار من اذا احاطت بهم الامور اخلصوا لله تعالى وحده فكيف لا ينجي المؤمنين المخلصين الذين جاهدوا فيه وانه سبحانه إذا حفظ الموضع الذي فيه رمز العبوديه له وهو الحرم وحفظ أهله، ويخطف الناس من حولهم فكيف لا يحفظ عباده الذين جعلوا قلوبهم مأوى لتوحيده وجاهدوا فيه هذا رابعه فكونوا على يقين ان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لماك المحسنين هذا مقصد سورة العنكبوت ان طريقه تمكيني تتخطفه الفتن والابتلاءات فلا بد من المجاهده سوره الروم, سورة الروم ان وعد الله تعالى بانتصار المؤمنين وتمكينهم متحقق ولا بد وعد الله لا يخلف الله وعده أولا لقد اعلن الله تعالى للعالم أن الروم ستنتصر بعد هزيمتها النكراء على يد الفرس خلال 60 سنين كيف ايمانكم بهذا الوعد فكما اعلن الله للعالم انه ناصر الروم خلال بضع سنين كذلك اعلن للعالم ان انه ناصركم على قريش ومهلك اعدائكم وفي وقت متزامن مع نصر الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ثانيا إن تحقق وعد الله بتمكين المؤمنين دعاة توحيد ونصرهم سنة كونية ثابتة مضت صورها في جميع الأمم السابقة كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها اذ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما الا لأجل التوحيد وتمكين التوحيد في الارض ثالثا لقد أخبركم الله تعالى بالبعث وبقيام الساعه الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون واقام الادله الكثيرة عليه من إخراجه الحي من الميت واحياء الأرض بعد موتها وخلقكم من تراب وموتكم والموت الصغرى بالليل والنهار وأحيائكم بعدها وان بعثكم واعاده خلقكم اهون عليه من بدء الخلق وتوعد من كفر به كيف ايمانكم بتحقق وعد الله بقيام الساعه كما وعدكم بقيام الساعه كذا وعدكم بنصركم وتمكينكم فهو متحقق ولا بل هو اهون عليه رابعا إن الله تعالى بيده مقاليد السماوات والأرض فهو الذي يدبر الكون كله ويدبر شؤون العباد وشؤون جميع الخلق وجميعها يسير وفق سنن كونيه الهيه وما الوعد بنصر المؤمنين الموحدين إلا سنه كونيه كسائر السنن الكونيه الالهيه الثابته فهو الذي قدرها وامضاها فهي كسنه تعاقب المساء والصباح والسنة مرور الاوقات من عشي وظهر وكسنة الحياة والموت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وكسائر السنن الكونية والمعيشية من تكاثر البشر والنكاح واختلاف الألسن والالوان والمنام في الليل والابتغاء فضل الله في النهار واحياء الأرض بالماء بعد موتها فهو سبحانه المتصرف المدبر لجميع ذلك كيف ايمانكم بحدوث هذه السنن الكونية فكذلك وعد الله تعالى بنصركم سنة كونية متحققة خامسا إن وعد الله قائم بأمره كقيام السماء والأرض فاذا جاء أمره تحقق وعده ومراده وقضائه كيف لا وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله القدرة العظمى والقوة الكبرى فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده فتحقق وعد الله فرع من فروع قدره الله تعالى سادسا إن الكون كله قائم على توحيد الله وعبادته وحده وعدم الشرك به وهو الذي دلت عليه الحجج العقليه والمعيشية ومعاملات الناس فيما بينهم في املاكهم تدل عليها هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم والفطره كذلك تدل عليها فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فكيف يتخلف وعد الله بنصر اهل التوحيد اهل الحق وينصر اهل الباطل عليهم إن جميع ما سبق ذكره من المثبتات تجعل الداعي الى الله تعالى يطمئن انه الى ان وعد الله متحقق ولا بد سابعا ولكن ليتحقق وعد الله تعالى لا بد من بذل اسبابه فاعلاها تقوى الله وتوحيده ثم دوام الاتصال بالله تعالى ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته وعدم الابتداع في الدين والبراءه من المشركين وعدم الانصياع لهم وعدم مشابهتهم فإن عدم الالتزام بتلك الأمور سبب للتفرق منيبين إليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعات ولابد من الثبات على الطريق وعدم التذبذب والاضطراب عند تقلب الأحوال ونزول المصائب والشدائد وإذا مسّ النّاس ضرّ دعوا ربّهم منيبين إليه ثم إذا أذقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون وعدم البطر عند نزول النعمة ولا القنوط عند حلول النقمة ولا بد من التضحية بشيء من المال لنشر الدعوة وليتالف أفراد الأمة من ذوي القربى والمساكين وبالنسبل وغيرهم فإن الله تعالى سيبارك في المال أضعافا مضاعفه وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضاعفون ولا بد من اجتناب المعاصي لا سيما الربا فإن من اكبر اسباب تاخر النصر وفساد البر والبحر مقارفه المعاصي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ثامنا اذا التزمتم بما سبق فسترون حين اذ مبشرات النصر تلوح في الافق كما ترون الرياح المرسله مبشرة بنزول الغيث ومبشرة بالمنافع الكثيرة المترتبه عليها ومن آياته ان أي يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره وموجود الرسل بين أظهركم والعلماء والدعاه إلى التوحيد بينكم إلا بشارات تبشر بنصر المؤمنين فوجودهم رحمة للامه تاسعا ولكن كما تمر الرياح بمراحل لانزال الغيث وقد تسبقها امور مقلقه يستبطئ بها العباد نزول الغيث وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين فكذا يمر النصر والتمكين بمراحل تسبقه مصائب يستبطئ بها الرسل واتباعهم النصر الموعود حتى نأتي برحمه الله تعالى وياتي الفتح انظر إلى اثار رحمه الله في تحقق وعد الله تعالى كونوا دوما متفائلين بالاحداث وتصريف القدر وان كانت مكروها فلا تنظر إليها نظره تشاؤم كحال الكفار يتشاءمون من كل مكروه فتراهم إذا ما راوا ريحا مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فاعلموا أن الله تعالى يقلب الشيء إلى ضده فيجعل الدول القوية المستعلية دولا ذليله ضعيفة والدول الضعيفه المؤمنه دولا قوية كحال الإنسان الله الذي يخلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا عاشرا فما هي إلا ايام قليله حتى ترى موعود الله تعالى ماثلا امامك حينئذ يفاجئ المجرمون الذين عربدوا عقودا بالقرون الطويله فتره علوهم وتسلطهم فتراهم يقسمون ما لبثوا في دنياهم الا ساعه ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة سواء عند قيام الوعد الاعظم وهي الساعة العامة لجميع الخلق او قيام ساعتها الخاصة بنزول العقوبه الالهيه التي هي اهون عليه فاذا كان المجرم يرى عمره قصيرا والفتره الزمنيه التي عاشها ما هي إلا ساعة قصيره فليعلم المؤمن ان الفترات الزمنيه ما بين بدايه دعوه التوحيد إلى حين انتصارها فتره قصيره في تاريخ الأمم، مهما طالت في نظر المؤمن فعليكم بالصبر فان وعد الله بالنصر والتمكين متحقق فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وهذا مقصد سوره الروم سوره لقمان سوره لقمان لقد وعد الله عباده المؤمنين بالتمكين ولكن هذا الوعد لا ياتي سريعا انما جعل الله له موعدا لحكمه يراها فكلامه سبحانه بجميع انواعه من وعد واخبار واحكام واوامر ونواهي كله حكمه وهداية ورحمة تلك ايات الكتاب الحكيم هدا ورحمه للمحسنين ب عكس كلام غيره المناقض له فإنه كله له وعبث فيه استخفاف بكلام العظماء ومرصع بالسخريه كلام باطل لا منفعه فيه مملوء بالضلال والتلبيس ومبني على جهل مركب ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم والجاهل جهلا مركبا يجهل أنه جاهل ويظن أنه عالم لذا تجده دائما متعالما مستكبرا يصم اذنيه عن سماع دور غيره واذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم أين كلام هؤلاء من كلام الله تعالى الحق الثابت الذي لا اضطراب فيه ولا خلل ملئ عدلا وعزه وحكمه وبشره يقضي بالعدل للمسيء وبالفضل للمحسن انه بحر العلوم والحكم والمرصد الذي به تعرف المصالح والمفاسد بإحكام وبه تعرف حقوق الاخرين وواجباتهم وحقوق النفس وواجباتها وعلى رأس هذه الحقوق حق الله تعالى فالكلام الحكيم هو الذي يتضمن دراستها على اكمل وجه وكيفيه اداء هذه الحقوق والواجبات بإحكام وعلى احسن وجه ويقيمون الصلاه وياتون الزكاه انه منجم الحكم والحقائق وكنز الدقائق لا يستخرج درره وجواهره إلا من أقبل عليه وامن به فإنه يتقلب في بساتينه وجنانه ويقطف من ازهاره ويتطهر من مشارف انهاره وسيجازى يوم القيامة من جنس عمله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم فمن الحكم في كلام الله تعالى ان قارئه يتعلم منه النظر الى ما وراءه خلق السماوات بغير عمد ترونها ومن كنوز الحكم فيه أنه يتضمن دورات تدريبيه في البحث عن الحكم والعلل والغايه والمقاصد فعلى سبيل المثال المقصد من وجود الجبال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ويتضمن دورات في البحث في الاسباب وعلاقتها بالنتائج فعلى سبيل المثال وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وفي كيفية صياغه الحجج والادله واتقانها وكيفيه عرضها فكما أنه سبحانه وتعالى احكم خلقه هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه فكذا احكم كلامه ومن حكمه كلام الله تعالى أنه يتضمن منافع عظيمه وفوائد جليلة وعلوم حديثة ودعوة للبحث فيها واستخراجها الاق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وفيه بيان لحكمه وجود المخلوقات وفوائدها سيق الجميع باحكم سياق فهو جدير بأن يوصف بانه النهر الذي تنهل منه الحكمه دررها وجواهرها ومن الحكم في كلام الله تعالى أنه يتضمن دعوة الانسان لان ينتفع من تجارب الاخرين سواء في تعاملهم مع الله تعالى ومع سائر الخلق كتجربه لقمان في حياته وفي وصاياه الحكيمة لابنه وما تضمنته من الحكم ولقد آتينا لقمان الحكمة فلا حكيمة إلا ذو تجربة لقد تضمن كلام الحكيم الدعوة إلى التعرف على الله تعالى وعلى حقوقه وادائها بإحكام على احسن وجه منها أن يشكر لله ومنها لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وتضمن الدعوه الى التعرف على حقوق الخلق وعلى راسهم الوالدان ووصينا الانسان بوالديه ومعرفه حدودها وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة وتضمن كلامه معرفه واجبات النفس يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر ومعرفة حقوقها من التأني واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور والتحلي بمكارم الاخلاق وتزكيتها وتجنيبها الافات التي تزري بها من الفخر والاغتيال ولا تصارع خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا والطيش والانفعال وقصد في مشيك وغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير هذه الوصايا لا تخرج إلا من حكيم ولا يتصف بها إلا حكيم اعجبت لي لقمان الذي يضرب به المثل في دوره الحكم التي وصى بها ابنه فالله تعالى هو الذي علمه الحكمة فكيف بكلام الله تعالى لقد انزل الله اليكم كلامه ومنحكم ما فيه من الحكم البديعه بلا مقابل واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه فمن احكام كلام الله سبحانه انه مليء بالحجج والبراهين باحكم بيان واتقان سياق واوجز عباره واوفى معنى واظهر حجه تترا فيها المسائل الكبرى والقضايا العظمى التي فيها سعادة الدنيا والآخرة على رأسها مسألة توحيد الله تعالى والنبوته والبعث وفند فيها ما يخالف المنهج الحق وزيف باطله قارنه بكلام مخالفيه وحججهم تجده مبنيا على جهل وعلى قواعد ساقطه متهافتة متناقضه يجادل في الله بغير عين ولا هدى ولا كتاب منير إنه مبني على تقليد الاباء وتزيين الشياطين من احكام حججه بيانا وبلاغه أنه يقرر اولا القواعد المسلمات التي يسلم بها الطرف الآخر ليبني عليها الحجة في إثبات القول الحق في المسألة التي يخالفه الطرف الآخر فيها على سبيل المثال اثبات توحيد الله تعالى في اولويته فقد قرر اولا أنه هو المنعم فإذا كان كذلك فهو اولى بالحب من غيره ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه فمهد لاثبات وحدانية الله تعالى في اولويته ثم قرر القاعدة الثانية وهي أنه لا يجوز القول على الله تعالى بغير علم ولا دليل ولا كتاب سماوي لقد صد عليهم الطريق الفاسد الذي منه يدخل سيل الشرك ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثم ذكر وهاء حجتهم في الشرك وعبادة الالهه الأخرى وزيفها وبين انها اجهل الحجج اذ حجتهم الكبرى انهم عبدوها تقليدا لآبائهم بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فهذه القواعد كافية لإسلام القلب للرب وحده وتوحيده بالعباده ثم رغب في عبادته وحده وبيّن محاسنها ورهب من الكفر بذلك ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فالتحليه بعد التخلية ثم استدرج عقولهم للإقرار بتوحيد ربوبيه الله تعالى التي يقر بها الكفار وبرمجت للموافقة ولا ينسالتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فاقرروام هذا وحده حجه عليهم في أنه وحده المستحق للحب والذل له والخضوع لعظمته فكيف يحبون معه غيره وهذل له كحبهم الله تعالى وذلهم له قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ثم اكد صحه اقرارهم بتوحيد ربوبيه وزاده بيانا أنه يملك كل شيء حتى الهتهم وانه غني عن خلقه مما يقتضي غناه عن الصاحبة والولد إن الله هو الغني الحميد وفي هذا اظهار لتناقضهم في دعواهم إذ كيف يقرون بان الله سبحانه هو وحده المنعم والخالق للكون المالك له لله ما في السماوات والأرض الغني عن خلقه ثم يدعون حاجته إلى خلقه من ولد وصاحبه فاقرارهم بربوبية الله تعالى وملكه للكون يغني عن التعليق على بطلان الهتهم وشركهم قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون فانظر إلى كلامه سبحانه المحكم البيان والغني بالحكم والفوائد والحجج يحمده كل من تدبره إن الله هو الغني الحميد وما أنزل الله إليكم من كلامه المتضمن للحجج والحكم والفوائد ما هو الا شيء قليل من كلامه الذي ولو ان ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعه أبحر، ما نفدت كلمات الله بالإضافة إلى قوة الحجه تضمن كلامه الحكيم الموعظة في ذلك وهو أن الله تعالى سيحاسبكم على هذا التوحيد الذي لأجله نزل القرآن ولاجله خلق الخلق وأن مرجعكم إليه قريب يسير ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فكل شيء في هذا العالم المشاهد له نهاية وأجل مسمى يبدا بعده الحساب والقضاء والجزاء الاوفى ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وجميع ذلك من خلق وبعث وقوه وتدبير الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر على اكمل الوجوه مؤتمر بأمر الله تعالى لا يحيد قيد اموله عما قدره الله وكتبه والأجل المسمى الذي حده وهذا يؤكد وحدانيته واستحقاقه التفرد في الألوهية بل كلامه الحكيم لم يغفل بيان أحوالهم التي تؤكد يقينهم بوحدانيته في الألوهية من ذلك أنهم يشهدون بوحدانية الله ويعبدونه وحده حال تكالب المصائب عليهم لا سيما إذا ركبوا في البحر وإذا غشيهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خدثار كفور هكذا يحكم الله حججه وبراهينه في تقرير المسائل في كلامه الحكيم فاهتدوا به وزنوا احوالكم وعقائدكم به وبناء على ذلك حاسبوا انفسكم على تقصيركم قبل أن يأتي اليوم الذي لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والديه شيئا فالنفس لا تدري بأي أرض تموت ولا أي ساعه تهلك فأنتم مساقون إلى موعود الله تعالى فسارعوا إلى التوبة اقبلوا على كلام الله الحكيم وانهلوا من علومه الكثيرة النافعة وحكمه النفيس وآمنوا بما ورد فيه من وعوده الصادقة واتعظوا بمواعظه الجليلة فكلامه صدر عن علم قطعي وحقائق لا عن ظنون وفيه علوم دقيقة فهو مستقم من علم الله تعالى الذي يعلم كل شيء ويعلم الغيب المطلق فلا يعلم مفاتيح الغيب الا هو ان الله عليم خبير ولا حكمة إلا بعلم هذا مقصد سوره لقمان أن كلام الله تعالى ووعده الحق مليء علما وحكمه وعزه السجدة. السجدة. من حكمة الله تعالى أنه سبحانه يتعامل مع عباده بالحلم والتأني لا سيما في نصره لاوليائه وعقوبته لاعداءه فكما تدرج سبحانه وتان في انزال الخير عليك وهو القران تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فكذا سيتدرج ويتان في انزال نصره لاوليائه وحلول العقوبات باعدائه ففي الحلم والتاني فوائد عده فعليك بالحلم مع الكفار لعلهم يهتدون وهذه من فوائد الاناء لا سيما وقد فوجئوا بشيء جديد ما اتاهم من نذير من قبلك فالله تعالى يجب أن يقيم الاعذار والحجج على العباد وهذه فائدة أخرى للاناء ومن فوائد التخلق بالانا التاسى بحلم الله تعالى لحبه للاناء فقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في سته أيام من أيام الله تعالى والذي كل واحد منها يعادل عندكم 1000 سنه مع قدرته على خلقها في يوم واحد من أيامكم، ولكنه يحب الاناء ومما يدل على قدرته على ذلك أن الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنه مما تعدون لكنه جعله يتحقق فقط في يوم واحد بحسابكم وهو ما بين الفجر إلى المغرب ومن فوائد الانا أن الله تعالى يحب أن يرحمهم بالهداية وعدم تعجيل العقوبة لكمال رحمته فهو العزيز الرحيم تخلقوا بالأنا فالله تعالى خلق الانسان من ماده الأنا وهي الطين ثم جعل الانسان في تخلقه يمر في أطوار ليكتمل خلقه في احسن صوره الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ما امهين وهذه من فوائد الأنا أن ياتي وعد الله تعالى ووعيده شيئا فشيئا إلى أن يتحقق في أفضل صوره انظروا إلى حلم الله تعالى كيف تئنى بمن كفر بالله تعالى ولم يشكره على نعمه وكيف تئنى بمن استهزأ بالبعث بالرغم من كونه راى الايات امامه وراى قدره الله على خلق الإنسان الكامل من الطين ومن الماء المهين ثم كفروا بقدرة الله تعالى على اعاده بعثه وتأنى بمن كفر بلقائه فلم يعاجلهم العقوبة الكبرى بل صبر عليهم الى ان يتوفاهم ثم إلى ربكم ترجعون ليلاقوا شد الوان العقوبه وهذه من فوائد الأنا ومن فوائد التأني أن يستفحل عنادهم وتناسيهم وفسقهم وتكذيبهم بعد إقامة الحج ليكون نزول العقوبه عليهم على اعدل وجه فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ان نسيناكم وذوقوا عذاب القلد بما كنتم تعملون ومنها ان في تاخر العقوبه مدعاه لان يشتد لجوء المؤمنين الى الله تعالى ويكثر من الطاعات تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا حتى يفوزوا بما لا يخطر على قلب بشر فاستعينوا بطاعه الله تعالى وتدبر اياته وبالصلاه والتقرب إليه بكثرة السجود والتمرغ بين يدي عظمة الله تعالى والكثير من الذكر والتسبيح والحمد والحرص على التهجد وقيام الليل وبالانفاق في سبيله حتى ينصركم الله تعالى ويعاقب اعداءكم وتفوزوا بما ادخره لكم لذا من فوائد التأني أنه يدجب المؤمن على أن يجعل همه ما ادخره الله تعالى له من قرة العين في الآخرة مما لم يخطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون بِعَاقِبَةِ الدَّخْرَةِ وَلِلْفُسَاقِ الْمُكَذِّبِينَ المكذبين من العقوبة الأليمة وهذه فائدة أخرى لِلتَّأَنِّي للتأني يَكُونَ هَمُّ الْمُؤْمِنِ الْحَظَّ الْعَاجِلُ إِنَّ التَّرْكِيزَ عَلَى الْهَمِّ الْأُخْرَوِيِّ يُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ الْحُزْنِ وَالْهَمِّ وَحِدَّةِ التَّوَتُّرِ لِتَأَخُّرِ اسْتِجَابَةِ الْكُفَّارِ وَيُقَلِّلُ مِنْ اسْتِعْجَالِ الْعُقُوبَةِ وَيُعِينُ عَلَى التَّأَنِّي وَمِنْ فَوَائِدِ التَّأَنِّي أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ عُقُوبَةَ الْكُف ليست هي المقصود الاسماء وانما المقصود الاعلى هدايتهم وتذكيرهم لعلهم يرجعون إلى الله تعالى لذا فإن سنذيقهم بعض العقوبات غير المهلكه لعلهم يثوبون ويرجعون إلى الله تعالى فلا يكن همكم عقوبتهم واستعجالها ولكن ليكون همكم دخولهم في ركب المؤمنين ومنها ان الصبر والاناته في الدعوات إلى الله مع اليقين بتحقق وعد الله تعالى هو طريق الامامه فإن بني اسرائيل وقعوا في افظاع من ذلك فلم نعاجلهم العقوبه إذ صبر عليهم انبيائهم ومصلحوهم فجعلناهم ائمه لاناتهم وصبرهم وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا ولكنهم إذا لم يؤمنوا بعد هذه الانات فان عقوبه الله اذا جاءت ستكون مضربا للامثال فادعوا الله تعالى بحكمته وتانيه وحلمه يحكم فيهم ويفصل في امرهم في الدنيا والاخره متى شاء كما فصل في الامم السابقه اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات ألم تروا إلى الزرع كيف يأخذ من الوقت شيئا فشيئا لينبت ويخرج بعده زرع نافع ينتفع به الخلق فكذا دعوة الناس إلى التوحيد تتطلب زمنا فتأنوا بهم تأن بهم ولا يستثرك الكفار باستعجالهم للعقوبة ولا باستخفافهم لتأخر وعد الله فما عليك إلا الإعراض عن استثارتهم لك واستخفافهم ثم الانتظار والصبر فأعرض عنهم وانتظر هذا مقصد سوره السجده الدعوه إلى التاني والصبر الى أن يتحقق وعد الله تعالى سوره الاحزاب كيف لا يتحقق وعد الله لكم وانتم أمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي صانه الله تعالى وزكاه وطهره وشرفه وحفظه ونقاه من كل اذى فهو امام المتقين وسيد الموحي اليهم وعلم المتوكلين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا لم يخاطبه الله إلا بيا ايها النبي يا ايها الرسول فهو خليل الله تعالى كما أن صدر الرجل لا يسع الا لقلب واحد فكذا قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسع قله الا لخليل واحد هو الله تعالى لا يشاركه فيه أحد من الخلق مهما بلغ من المكان ما جعل الله لراجل من قلبين في جفاه كما أن الزوجات لا يشاركن الامه في امومتها مهما بلغنا من المكان فليست خليلته لله تعالى دعوه مزيفة لا حقيقه لها قد الذي لا حقيقه له في البنوة ولا كالزوجات المظاهرة التي لا حقيقه لها في الامومه وما جعل ازواجكم الله تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ولكمال شرفه عند الله تعالى جعله الله تعالى ابا للمؤمنين وجعل ازواجه أمهات المؤمنين، لقد عقد الله تعالى له ميثاق النبوه وقدمه على اولي العزم من الرسل واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم فجعله سيد الانبياء لقد صانه الله تعالى من كيد جموع القبائل الكافره حين تحزبت وتمالات عليه من شمال المدينة ومن جنوبها وحين غدر به يهود المدينة وانسحب المنافقون من باطن الجموع الاسلاميه إذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر فصانه الله تعالى وحفظه وحقق له موعوده لا سيما في اليهود واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير وَصَانَ اللَّهُ أَزْوَاجَهُ وَطَهَّرَهُنَّ من الرُّكُونِ إلى الحياة الدنيا وَزِينَتِهَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا لِيَمتَلِئَ بَيْتُ نُبُوَّتِي بالتقوى وَتَكْتَمِلَ طهارته إنما يريد الله لِيُذْهِبَ عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ليكون مركزا يشع منه نور النبوة للأمة فتتطلق منه آيات الله تعالى والسنة النبوية واذكر ان ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ولتكتمل حينئذ خلة الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لقد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما الوالدين وسيستمر معه اليتم من جهة اولاده الذكور فلا يبقى له ولد ذكر لا بالتبني ولا من صلبه ليبقى اسمه رسول الله ودره الانبياء وبه ختمت النبوه ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما النبيين فهو يتيم الله تعالى في زياده البشر فالله هو وليه وكفيله وجعله خاتما النبيين ولكن احذروا من أن يخطر في قلوبكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما خطر في قلوب النصارى في بنوة عيسى عليه السلام يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا ومع ذلك احفظوا مكانه نبي الله الكريم يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا فلا افراغ ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء انه لا ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكح زوجه من تبناه سابقا فلا حرج عليه ولا حرج عليه لو طلق امراه لم يبني بها يا أيها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها هذا ليس امرا عظيما ولا شيئا اذ ولعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى ان جعل له خصائص لم يمنحها لغيره سواء في مسائل النكاح أو في غيرها من المسائل فتؤدبوا معه ولا تؤذوه في أي أمر من الأمور سواء في دخول بيته أو في رؤيه نسائه أو في نكاحهن بعد وفاته أو في التلفظ مؤذية المؤذيه إن ذلك كان عند الله عظيما فإن الله تعالى من فوق السبع سماوات يصلي عليه وكذا ملائكته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلموا ان من اذاه فاللعنه ستلحقه في الدنيا والاخره إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينا وسيتحسرون حينئذ صائحاً يهتف يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فإياكم وإيذائه كما آذا أصحاب موسى نبيهم موسى عليه السلام وتأدبوا معه وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فهو امانه الله تعالى بينكم فاحفظوا امانته فمن حفظها تاب الله عليه ومن لم يحفظها عذبه الله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشككين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وهذا مقصد سوره الاحزاب صيانة النبي صلى الله عليه وسلم وتطهيره وتشريفه وحفظه وتنقيته من كل اذى فكيف لا يحقق الله تعالى موعوده له ولامته وكيف يتخلى الله تعالى عنه سوره سبا لله تعالى وحده كمال الحمد الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو المتفرد بمنح الحمد والشرف والمجد لمن يشاء والمتفرد بالعلم بمواطن الشرف ويعلم من يستحقه ومن هم اهله ويعلم كيف يناله العبد وكيف يحافظ عليه وهو الذي يرحم العبد فيستر عيوبه ويظهر جماله ليكتمل شرفه وهو الرحيم الغفور يدل الجميع ينشد الحمد والشرف فمن الله الحمد والشرف وإليه ينتهي الحمد والشرف إن اولى الخلق بمقام الشرف والحمد والمجد هم الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم الذين نالونه ويترقون في درجاته بينما اولىهم بالخزي والعار الذين سعوا في آياتنا معاجزين وإذا اراد العبد أن ينال الشرف ويحفظ عليه فعليه بما يلي ان يقبل على العلم بالله تعالى وبشريعته ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق بينما إذا غاص في بحار الجهل بالله تعالى وبشريعته والكفر به وبرسوله غرق في محيط الخزي والهوان إن نشاء نخسف بهم الارض أو نسقط عليهم كسفا من السماء وان يداوم على شكر الله تعالى قولا وعملا اعملوا آل داوود شكرا ليتحقق له فوق ما يامل ويسخر الله تعالى له من الخلق ما يتفوق به عليهم فيشرفه عليهم كما سخر لنبيه داوود عليه السلام الجبال والطير تؤمعه والان له الحديد وعلمه صنعه تميز بها وكما سخر لنبيه سليمان عليه السلام الريح بل وسخر له الشياطين المردة يعملون له ما يشاء فانتفع من تقنياتها المتطورة إلى أن توفي وهي مسخرة لأوامره ومستمرة ولم تعلم بموته ليبين الله تعالى للجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين بينما من لم يشكر الله تعالى سلبنا منه ذاك الشرف والحمد كبلدة سبأ ذات الجنات لما لم تشكر فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق وأن يطلب الشرف ممن يملكه وممن بيده زمامه وربك على كل شيء حفيظ لا أن يطلبه من مملوك مخلوق لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وأن يدعو كافه الناس إلى ذلك فلا يخص بالدعوه صنفا دون آخر فلا يخص الاشراف وذوي الجاه وهذا الضعفاء والفقراء وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا فشرفك في تواضعك وان يحاور الجميع في ذلك ويحسن محاوراتهم ويتادب بادب الحوار قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَمَنْ دَحَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى شَرَّفَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَالَ الشَّرَفَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِأَهْلِ الشَّرَفِ وَيُتَابِعَهُمْ فَأَعْلَاهُمْ شَرَفًا وَأَوْلَاهُمْ بِالِاقْتِدَاءِ سَيِّدُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا إلا إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا لا لَأُولَئِكَ الْمُتْرَفِينَ الْمُسْتَكْبِرِينَ الذين يكفرون بالله ويجعلون له اندادا ومنها أن يجعل اشرف الكلام وهو القرآن نورا له يستبصر به وينهل منه للحكم وطرق الشرف لا ان يتحداه ويحذر الناس منه وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ومنها أن يسخر امواله واولاده في خدمة دعوات التوحيد ويعلمهم الطريقه الصحيح لنيل الشرف وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عند ناذلفه الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف فهو مخلوف ومضاعف وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين إن مقام الشرف والحمد والمجد الحقيقي لا ينال بالانتساب الى الاشراف والوجهاء ولا ينال بكثرة الاموال والأولاد والترف وان كان كثير من الناس يظن ذلك إنما ينال بالطريق المذكور سابقا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك جليا يوم يحشره الله تعالى فيجتمع كل الخلق ويتهاوى ملك الجميع وكل يخسر امواله واولاده إلا من آمن ويتلاشى الشرف المزيف فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار وتتساقط الدعاوى والاتهامات لا سيما في حق القرآن وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمون حينئذ أن حقيقة الشرف فيهما ولعل الواقع الدنيوي يشهد بذلك ويعطي صوره مصغره له ها هي الممالك ذات الشرف والمجد الظاهر وبعضهم ارسلت فيهم الرسل وانزلت إليهم الكتب والتي لم تبلغ قريش والعرب عشرها لا في الملك ولا في ارسال الرسل وانزال الكتب لما لم تسلك ذلك الطريق كيف كان نكير وكيف تهاوى شرفها ومجدها وفي الخاتمة هذه دعوة لمراجعه النفس وللتباحث مع الاخرين لاعاده النظر والتفكر في الحصول على هذا المجد التليدي والشرف العظيم الذي اكرمكم الله به قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفردا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه إن هو إلا نذير لكم واعلموا ان خيل الله تعالى قد انطلقت وجيش الحق قد ظهر سلطانه قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد فاسارعوا لنيل مقام الشرف الحقيقي قبل ان يفاجئكم الحق وجيشه وانتم في غمره الغفله وغياهب الكفر فلا ينفعكم حين اذن الايمان وقالوا امننا به وان لهم تناوش من مكان بعيد ويتهوج شرفكم الزائف وتنزلوا في احوال الخزي والعار فيحالوا حين اذن بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب هذا مقصد سوره سبا أن الشرف والحمد بيد الله تعالى فمن رامه فليسلك الطريق المرسوم له في هذه السورة سوره فاطر من عدل الله ورحمته ان جعل الشرف والحمد والمجد مراتب والخزي والعار مراتب فقد خلق الله تعالى الخلقه على صنفين صنف علوي وآخر سفلي وجعل لكل مراتب ودرجات فكما خلق الله السماوات وجعلها درجات وكذا الأرض درجات فكذا جعل أهل الشرف والحمد والمجد درجات فالملائكه درجات والرسل درجات جاعل الملائكة رسلا اولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وكذا اهل الخزي والعار جعل درجات وهذه الدرجات على قدر قربهم وبعدهم عن الله تعالى وعن عبادته وحده فما هي قواعد الترقي في درجات الشرف والحمد وقواعد السفول في درجات الخزي والعار القاعده الاولى انما مقاليد الحمد والشرف والترقي بيد الله تعالى وحده ما يفتح الله للناس من رحمه فله ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده القاعدة الثانية إن أصل الترقي مبني على توحيدك لله تعالى في ربوبيته وعبادته وعلى متابعتك للرسل لا اله إلا هو فانا تفكون وان يكذبوك فقد كذب ترسل من قبلك فالله تعالى ارسل الرسل لاحياء القلوب الميته وليرتقي بها في مراتب العزه فتطيب فيها أقوالها فتصعد وتصلح فيها أعمالها فترفع من كان يريد العزه فلله العزه جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه القاعده الثالثه ان اصل السفول هو الشرك بالله تعالى في ربوبيته و الهيته هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا اله الا هو فانا تفكون والتكذيب بالرسل وعدم التصديق بوعد الله والاغترار بالدنيا ومتابعه الشيطان وتجاهل العقوبات الإلهية وتزين العمل السيئ والمكر السيئ افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء القاعده الرابعة إن الله تعالى لم يظلم العباده في ترقيهم وسفولهم إنما علم في الازل علما مفصلا دقيقا ما سيصدر من كل منهم قبل خلقه فكتبه في كتاب ثم خلقهم وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب القاعده الخامسه من بديع تقدير الله عز وجل وحكمته في خلقه أن جعل المجالات التي يرتقي فيها العبد لا تقتصر على جانب واحد فإذا لم يتوفر له جانب ما فان لديه جوانب أخرى متوفره يمكنه أن يتفوق فيها وإذا لم يفلح في جانب فإنه يفلح في جوانب أخرى يتفوق فيها على المنافسين الاخرين يتبين ذلك في خلقه للبحر العذب والمالح فإذا لم يكن الماء عذبا وكان مالحا لا يقتضي الا ينتفع منه بل له منافع اخرى تضاهي منافع الماء العذب هذا عذب فرات سائغ شربه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها القاعدة السادسة ومن بديع تقديره انجحل في كل صفة من صفات العبد وفعل من افعاله من المرونه ما يمكنه الترقي في جوانبه الايجابيه على حساب جوانبه السلبية، والعكس كذلك كحال النهار مع الليل فكما أن الليل يطول في الشتاء على حساب النهار فإن النهار يطول في الصيف على حساب الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل القاعده السابعه ومن بديهي تقديره ان قدر تاثير المخلوقات بعضها في بعض في الترقي سواء الموافقة والمخالفة سلبا وايجابا بما لا يخطر على القلوب فعلى سبيل المثال في الموافقة والتأثير الايجابي تأثير الشمس على القمر في الاناره اذ يستنير القمر بنور الشمس وسخر الشمس والقمر ومثال اخر في المخالفة والتأثير الايجابي كذلك تاثير الكافر على الإسلام فبينما هو يسعى لتحقيق هدفه ومقصده الاعلى إذا به يؤثر سلبا أو ايجابا بما لا يخطر على قلبي الطرفين فقد يكون الكافر سببا في انتصار الدين وقد يخرج من ذريته من يحمل لواء التوحيد يولد الليل في النهار فلله في تقاديره شؤون القاعدة الثامنه ان الله تعالى جعل الذروه في سلم الترقي الافتقار إلى الله تعالى على اكمل وجه والاستغناء به عما سواه بعبادته وحده لا شريك له والايمان بانه الرب الاوحد والاله الواحد والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وانه الغني بصفاته وله كمال الحمد إذ كمل الجميع صفاته يا ايها الناس وانتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد القاعدة التاسعة إن المترقي لا تتأثر مرتبته بوزر غيره ولا يحمل ثقل غيره إذا سعى في طريق توحيد الله تعالى والدعوة اليه وسعى في تزكيه نفسه ولا تزر وازرة وزر أخرى القاعدة العاشره إن التفاوت كما يجري بين الأصناف المتباضة والانواع المتقابله كالعما يقابل البصر والظلام يقابل النور وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور فكذا يجري التفاوت في الصنف الواحد والنوع الواحد فالبصر درجات وكذا العمى والنور درجات وكذا الظلام وهكذا عمل القلب متفاوت وبصره متفاوت وكذا ظلمته ونوره وبرودته وحرارته وسمعه وصممه وفهمه وبلادته واستجابته للحجج والبراهين والكتاب الالهي وعناده وحياته وموته وما يستوي الأحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور فكل منها متفاوت ودرجات ومراتب القاعدة ال عشرة بل حتى النفوس خلقها الله تعالى متفاوتة ومتنوعة في طبائعها وأصولها وخلقتها ومرؤاتها كتنوع الأشجار وثمارها وتفاوت الجبال بالوانها لذا ينبغي أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار في طرق ارتقاء النفوس وفي طرق دعوتها اليه ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الوانه كذلك القاعدة الثانية عشر إن علو الدرجه في مقام الشرف والمجد والحمد يتوقف على أمور عملية يقوم بها العبد فهي تتوقف على قدر نهله وتشبعه من الوحي كتاب الله تعالى وتعلمه وخشيته لله تعالى وتلاوته كتاب الله تعالى وعلى قدر مكانة الصلاه في قلبه والانفاق في سبيل الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيا يرجون تجارهه لن تبور أي باختصار على قدر مسابقته بالخيرات القاعدة الثالثة عشر لذا فإن اهل الشرف والاصطفاء عند الله تعالى ينقسمون إلى ثلاثة اقسام القسم الأول هو الظالم لنفسه وهم المؤمنون ناقصوا الايمان وهم عصاه المسلمين والثاني هم المقتصدون وهم المؤدون للواجبات تاركون للمعاصي وهم أصحاب الدرجه الوسطى والثالث هم السابقون بالخيرات وهم يزيدون على المقتصدين بالإكثار من المستحبات والنوافل وترك المكروهات وهم الذين ينالون اعلى درجات الجنة يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ القاعدة الرابعة عشر وفي المقابل تكون درجة السفول والعذاب في نار جهنم وهم يصطرخون فيها على قدر كفر العبيد واعراضهم عما سبق على قدر نواياهم وما إن الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور فيزداد مقت الله لهم وتزداد خسارتهم على قدر اعراضهم عن التذكر بالنذر والموت أولم نوامركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وعلى قدر إعراضهم عن شكر النعم وعلى قدر اعراضهم عن الحجج والبراهين الداله على وحدانيته وعلى قدر اغترارهم بالدنيا وانصياعهم لوعود بعضهم بعضا الكاذبه وعلى قدر غدرهم ونقضهم لعهودهم مع الله تعالى وعلى قدر زياده نفورهم واستكبارهم ومكرهم وغفلتهم عن عقوبات الأمم المكذبه اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم القاعدة ال عشر ان الله تعالى اقام الاعذار على جميع العباد على اعدل الوجوه في ترقيتهم وانحطاطهم فالله تعالى لم يظلمهم بل رحمهم بانواع من الرحمات فقد عمرهم في الدنيا فما تذكروا وارسل إليهم النذرا فما تذكروا ثم جعلهم خلفاء في الأرض فما ازدادوا الا كفرا وطلب منهم أن ياتوا بدليل واحد وحجه صحيحه لشركهم ليعذرهم فما جاءوا بشيء من ذلك بالمزداد إلا كفرا وعنادا وكل منهم يغر الآخر بالوعود الكاذبه ثم رحمهم بان لم يجعل السماء تنطبق عليهم لكفرهم ولم يجعل الارض تزول وترجف بهم وتخسف بهم خلال فتره الدعوه ولما واقسم بالله جه ديمانهم لان جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الأمم استجاب الله لهم وجاء النذير فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا واراهم آياته في الأمم الأخرى وهي أقوى منهم واشد واراهم كيف كان عاقبته واعلمهم أن هذه سنته في جميع الأمم فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا القاعدة السادسة عشر وهي خاتمة القواعد ان رحمه الله تعالى واسعة المؤمن والكافر والطائع والعاصي في درجات الترقي والسفول فرحم كل فرد منهم في كسبه للصغيرة والكبيره سواء كان الذنب ظلما أو خطا أو نسيانا أو مخالفة للأوامر أو كان ذنبا خاصا أو عاما أو مجاهره أو سرا فلم يؤاخذهم بجميع ما كسبوا ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب هذا مقصد سوره فاطر وهو بيان قواعد الترقي في درجات الشرف والحمد والمجد وقواعد السفول في درجات الخزي والعار ليختار العبد عاقبته ودرجته التي يصبو إليها وليعلم العبد أن الله تعالى لم يظلم أحد وإنما تعامل مع الجميع بكمال العدل